إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار شجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموتة سئلت بأي دم قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت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 وإذا الجحيم تغيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفسهم ما أحضرت علمت نفسهم ما أحضرت فلا أقسم بالخنة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 وما هو على الغيب بضلين وما هو بقول شيء قال الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء.